وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نريد يعني كل واحد يعطينا فائد استفادها من هذا الكتاب القواعد الفقهية فائدة واحدة ولا يكرمها يعني خلاص يسكت لا يعطي غيره يعطينا بفائدة نبدأ باليمين لماذا اخترنا دراسة هذا الكتاب نصيحة العلماء وأنه بعد الأصول لا بد يعرف الإنسان شيء من القواعد جزاك الله خير نعم النية يتكلم عنها على عن التوحيد وأحيانا يكتبهم يقولوا أرباب السلوك وعدها الثاني طيب هؤلاء يتكلم عني أهل التوحيد وهذا أحسن مما تقول أرباب السلوك وغيرهم حتى لا يتوهم يعني غيرهم تصوف وكذا أهل التوحيد يتكلم عليها من باب إخلاص النية لله وإذا صلى وأراد بهذه الصلاة مثلا أو العبادة المرآة فالعبادة باطل إلا في باب واحد وهو باب شهادة لا إله إلا الله فالمرآة فلو راء في شهادة لا إله الله هذا لم يدخل في الدين اصلا لكن في الصلاة ابطل الصلاة صح إذا الرياء في لا إله إلا الله كالرياء في الصدقة صحيح صحيح خطأ لأن الرياء في لا إله إلا الله كفر أكبر والرياء في الصدقة شرك أصغر كما سماه النبي عليه الصلاة والسلام الثاني الذين تكلمون عن نية عند الفقهاء وهذا من باب تمييز العبادات عن العادات عبادات بعضها عن عن بعض القاعدة الكبرى هنا أشهر في النية الأعمال بالنيات وهذا أحسن من أنك تقول الأمور بمقاصدها صحيح لأن قلنا عندما تأتي بالدليل ففيه دليل وفيه حكم طيب القواعد الفقهية الكبرى يقول خمس وهي نعم الأمور بمقاصدها والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات المشقة تجلب التيسير الضرر يزال لا ضرر ولا ضرار اليقين لا يزلوا بالشك العادة محكمة خذ العفو امر بالعفو، نعم القواعد قلنا تنقسم إلى قسم، قاعدة هي في الأصل نص من نصوص الكتاب والسنة وهذه لا يمكن أن ترد أو أحد يعترض عليها أو يدخلها خطأ وإن وجدنا قاعدة تخالف النص فنرمي بالقاعده عرض الحائط الثاني قاعدة عن اجتهاد فهذه محل للأخذ والرد نعم غير نعم ما أسمع المشقة قلنا قسمها بعض العلماء إلى قسمين مشقة لا تنفك عن العبادة غالبا وهذه ليس فيها والثانية مشقة فك عن العبادة وهي تنقسم إلى قسمها أن تكون المشقة آه تمنع من أداء العبادة في الغالب أو تمنع من شيء من العبادة فهذه فيها تيسير ولكن إذا كانت مشقة يسيرة فهذه لا تؤثر وقلنا يعني معرفة المشقة أنها عظيمة أو خفيفة وأنواع التخفيفات هذا يرجع فيه كتب الفقهاء لكن قلنا أنواع الرخص والتخفيفات أقسام وهي نعم الأول رخصة تقديم كتقديم العصر مع الظهر وتقديم المغرب العشاء مع المغرب وتقديم الزكاة له أن يقدم الزكاة فإذا أراد وجد أن الناس في حاجة مثلا وأراد أن يقدم الزكاة نقول جائز أن تقدم الزكاه وإن اخرت الزكاه لا اشكال بل هذا هذا الان الفعل اللي تفعله لا يجب عليك صح رخصه تقديم رخصه تاخير كتاخير الظهر مع العصر وتأخير المغرب مع العشاء وتأخير عائشه رضي الله عنها كانت تؤخر الصيام الى ما قبل رمضان يصح يصح لكن الاحوط أن يبادر بقضاء ما من رمضان لأنه أبرى للذمة وغيره طيب رخصة إسقاط إسقاط الصلاة عن الحائر نعم طيب و بدل كما أن التيمم بدل عن الماء نعم رخصة إكراه ولكن الإكراه قلنا اشترط قلنا له شروط لا داعي للذكر. انتهى بقي تخفيف اين الصلاة اي صلاة الضابط قلنا لا اسهل من هذا قصر الربعية وانتهى الامر طيب غيره غيره الضرورات تبيح المحظورات يعني تجعل المحرم مباح وتجعل المكروه مكروه لا تغير طيب والحاجة تجعل المكروه مباح أريد أن تفرق لي بين الحاجة والضرورة من يقول نعم الضرورة إذا دفع الضرورة حصل له الهلاك والحاجة قد يدفعها إذن الضرورة لا يمكن أن تدفع في الغالب والحاجة يمكن أن تدفع لكن يحصل عليه مشقق أمثلنا بمثال لا في الضرورة والحاجة بمثال واحد وهو الأكل بالشمال والأخذ والاعطاء بالشمال الاكل بالشمال حكمه محرم بالكبيره لأنه دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم طيب والأخذ والاعطاء بالشمال مكروه فاذا ما استطاع ان ياكل بيمينه كان تكون مشلوله مثلا فهذا ضروره ياكل بشماله والأكل حال هذا الرجل اكله بشماله مباح لكن يده اليمنى مكسورة، ويستطيع مع الجبيرة أن يرفع ويأكل، لكن يحصل له شيء من الألم. وشال الطبيب قال هذا لا يضر يعني لا يضر في الجبر في جبر اليد لا يضر، لكن يعني قد تتعلم شيء من الألم وهذا أمر عادي. فماذا يصنع؟ لا لا, لا يأكل بشمال، لكن هل يأخذ ويعطي بشماله؟ قال نعم لأن هنا حاجة فجعلت المكروه مباح لأن الأخذ والإعطاء بالشمال مكروه غيره الأصل في العادات الإباحة والأصل في العبادات المنع طيب إذا أراد إنسان أن يلبس لباس على صفة معينة أو يأكل طعام على صفة معينة أو يصنع بعض الأمور فالأصل الإباء حتى ياتي دليل على التحريم أراد أن يلبس، يلبس مثلا حرير نقول الأصل الحل لكن جاء دليل يمنع مفهوم نعم طيب كذلك أراد أن يصلي صلاة على صفة معينة يقول الأصل تحريم، حتى تأتي بدليل. نعم غير هذا الوسائل لها أحكام المقاصد قلنا بشرط ان تكون الوسيلة مشروعة لا ممنوعة صح؟ نعم طيب نريد مثال عن الوسيل لأن في قاعدة من قواعد الكفر كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول الغاية تبرر هذا قاعد من قاعدكم أمطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تصدقي نعم مثل المشي إليها وقلنا بهذا الاعتبار نقسم الأشياء لثلاثة أقسى وسائل ومقاصد وزوائد ومتممة طيب نعم غيره متلف وذي ليس يضمن لكن بعد الدفاع بالتدرج بالتي احسن فإذا دفع بالأعلى وكان يستطيع أن يندفع بالأدنى ضمن نعم هذا مثاله في رد المار بين المصلي ورد الصائل صح اذا كان محرم لكن قلنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الشرح ذكر قاعد عن ابن رجب وهي نعم اذا الدفاع لدفع أذاه له فلا ضمان وأذاه به يضمن بكل حال نعم ومثلنا عليه بالمحرم اذا صار عليه صيد او بعير وكان لا يندفع الا بالقتل قتل البعير ولا شيء عليه صح نعم ويسمى اولى حتى تكون الذبيحه حلال وهذا من الفقه الثاني إذا أشرف على الهلاك من الجوع وما وجد إلا الصيد له أن يصيد الصيد ويأكل منه وبعد هذا يضمن لأنه دفع عذاه به لا عذاه له نعم نعم أرفع صوتك الدين مبنى على المصالح وذكر كلام نفيس يعني الشارح رحمه الله تعالى وهو المعلم. وقال أن هذا الدين كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيه مصلحه وفائدة ونفع لنا وذكر أيضا كلام لمن؟ لابن القيم خلاصه هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يأتي بدليل على صدقه إلا هذه الشريعة لكفى أن يكون فيها الشاهد والمشهود له والحجة والمحتج له والخبر والبرهان وأنه لم يطرق هذه الأرض شريعة فشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وقال وأطال الكلام ابن القيم رحمه الله تعالى نعم المشغول لا يشقى مثاله المرهون والمسبل وهو ذكر المثالين الراهن لا يباع حتى يفكر الرهن وكذلك اذا حبس الاصل لا يستطيع البيت نعم الا اذا تعطلت المنافع فيصرف في مثله او في اقل منه او اكثر على ما درسنا طيب كيف يعرف انه الادنى من الاعلى يعرف بالشرع اي نعم مثال ميتة خنزير وميتة غنم يقدم ميتة الخنزير في الترك ويقدم ميتة الغنم في الاكل اصرا هذه سواء كان ميتا او مذبوح اعتبر يا اخي سؤال جديد انه وجد ذبيحه خنزير مذبوح خنزير ذبحوا مثلا كتاب ووجد ميتة غنم اي مو مقدم لماذا؟ لأنها حلال طيب لحم مشتبه فيه ولحم متفق عليه أنه محرم مثاله شاة ذبحت من إنسان وهذا يعني لا ندري هو مسلم أم كافر وعندنا شاة خنقت من مسلم أي يوم يقدم؟ الأول المشتبه يقدم على المحاضر. خالص نعم. طيب. نعم. يقول أنه لا يمكن تكون العبادة صحيحة إلا بتمام الشروط والأركان والواجبات تنتفع الموانع. القبول وعدمه. أن نقول مقبوله مقبولة وغير مقبولة. هذا لا ندري عنه. ونحن نحكم على الظاهر والله يتولى السر، فنقول طالما انه جاء بالعباد الصلاة وغيره تام شروطه واركانه واجباته انتفت عنه الموانع فالعباده صحيح القبول عدمه علمه عند الله ولا نأمره بالإعادة وإذا اختل شرط او ركن أو ترك واجب عمدا قلنا لا تقس هذا على الحج اذكر مثلا في الصلاه او وجد مانع صلاتها هي حائض فلا بد من الاعاده طيب جاءكم انتم جاء نعم نعم قواعد في ماذا تفضل في اليقين والشك تيقن الطهاره وشك في الحدث طيب تيقن الحدث وشكه في الطهارة تيقن الطهارة والحدث وكان يعلم حاله قبلهما يعرف الحال قبلهم فهو عكس الحال قبلهما اي نعم وإذا لم يدري الحال قبلهما جهل فهو والحمد لله نعم ما أسمع إذا كان مأذون له فيه فهذا غير ضامن إلا تعد أو فر وقلنا يسمي العلماء هذا أمين صح أي نعم؟ طيب هذا تقدم معنا نعم ما أسمع يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا وقلنا مثاله وضع النبي صلى الله عليه وسلم الطيب في مفرقيه وأن هذا من محظورات الإحرام ولم يغسله عليه الصلاة والسلام وأحيانا عند الوضوء قد يمس الطيب وهذا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ولو أراد أن يتطيب بعد الإحرام فهذا محظور من محظورات الإحرام وكذلك يثبت تبعا بيع الحمل فإذا كان يبيع الحمل منفرد فالبيع باطل وإذا بيع الناقة حامل يصح. والجهال اليسيره قلنا لا تؤثر كبيع الدور وما الى ذلك نعم طيب والله ما اش اش استغفر الله عنه. الابتداء الابتداع اقوى من الاستدامه ولا الاستدامه اقوى من الابتداع يا اخي اتق الله الاستدامه اقوى من الابتداع قلنا بعد الإحرام اراد ان يراجع الزوجه يصح يصح هذا استدامه ولا ابتداء استدامه واذا اراد ان ينشئ عقد جديد بعد الاحرام إذا القاعده الاستدامه أقوى من الابتداء نعم من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمان ومثل لهذا ليس للقاتل أو للنبي عليه الصلاه من تركه المقتول شيء صح؟ نعم لو أراد أن يرث وقتل الموارثة أو العبد المدبر قتل السيد فهذا يعتق لا يعتق نعم نعم القاعدة العلة تدر مع المعلوم فان وجدت وجد الحكم وان زالت زال الحكم كما قلنا في النجاس أن النجاس متى زالت زال الحكم صح اي نعم وسواء كانت قلنا النجاسة أنها زالت بالماء أو بغيرها من المطهرات فهي عين ومتى زالت العين زال الحكم قلنا كلب وقع في مملحة وأصبح ملح فالعبرة بماذا الآن بالذي هو علينا علينا الشكل بالنام ملح إذن انتهى مفهوم لكن البيع عدمه هذا أمر آخر نعم العادة محكمة لكن إذا لم يرد شيء من الشرع الحنيف طيب وقلنا أنه الشيخ بن عذيمين رحمة الله تعالى ذكر ماذا قاعد. ذكر بيت على هذا نعم هذا المؤلف بن عثيمين رحمه الله تعالى. طيب اتركه. أتينا إن شاء الله. وكل ما أتى ولم يحددي في الشرع كالحرزي، فبالعرف أحددي. طيب يعني العادة يقول ان العامة يعني قبل دراسة الكتب ينصحوا. اولا حتى الدراسة على بعض الناس. قلت استخير الله. وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يعطيك خير هذا العاد وادفع عنك ما عنده من شر كذلك في الكتب اذا اراد انسان ان يقرا كتاب استخير الله سبحانه وتعالى فنحن استخير ان نقرا نظم الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى وهو النظم الوحيد للشيخ وعلى ما يعني مشينا عليه أننا نريد ان نختم باذن الله يعني اغلب كتب الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى فنحتاج الى قراءه هذا الكتاب استخير الله سبحانه وتعالى على أننا نقرأ الكتاب لماذا استفتقدم ان شاء الله تعالى نبدا لكن استخير الله سبحانه وتعالى في بدء هذا الكتاب ياتي به الله سبحانه والله أعلم صلى الله على محمد وعلى وصحبه وسلم جزى الله الشيخ خير الجزاء مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية